أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يجريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا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 من شاء ذكرا في صحف مكرما مرفوعة مطهرا بأيدي سفرا كرام بررا قتل الإنسان ما أكفرا من أي شيء خلق من خلقه فقدر ثم السبيل يسرا ثم أماته فأقبرا ثم إذا شاء أنشرا كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى ضعام أن أصببنا الماء صبا ثم شقضنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقهبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبامة لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخير وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا